سرنط وعلا فيها سحر رباني ويتقى البدر بها تيهها والافق الوادي سرنط وعلا فيها سحر رباني ويتقى البدر بها تيهها جاء النبي ليلى اي القراني تختال بطلعه بدليله بين الاكوان بين الاكوان يرتن تروي كبده الدنيا الله الله الله, الله, الله, الله الله الله ثم قلوب الناس كداريا بين حنايا ظنت شي غير ما ظنت شي ما ظنت شي الناظرا حيا نثرت عثرات اللهم الشعار اللهم الشعار وازهقت انوارا فبدا يورث خبث فكره وحزنا وشعارا وحزنا وشعارا بلار سته هذا وطين يسير في الامريكا وعي باراتي غرقت سكره في لجج الايمان وشبل الحسن فزه الزمان ومض الشجن وانتشر الاحسان قادم الحسن فزه الزمان ومض الشجن وانتشر الاحسان وانتشر الاحسان